يقول أهلكت مال اللبدي أحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدي فلقد تحمل عقبه وما أدرك مل عقبه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 أولئك أصحاب الميمنة والذين كفوا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة